بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 يدبر الأمر ما من شفيع مِن من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة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 مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ فَافصِلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا واشلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ, قاعدا أو قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إلى ضر كَذ لِلكَ زين للمُسْفين ما كانوا يعملون وَلَقدَد أَحْلَ القُرون ل قبلِكُمْ لََّ وَلَب وَج أَتهُ رسُلُهُ بالبَينات وَما كانون يُؤمنِن كَذَلِك نَنجز المجرمين ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْذِرَ وَكَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْمِنُ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ نُبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي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 فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وَلَا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بِمَا لا يعلم في السماوات وَلَا فِي الأرض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 زِل عَلَْهِ آيَةُم يَوَبِّه فَقُلْ إِ مَلعبُ للِآهِ فَ تَظرُ إِ معَكُم مِنَ الْمُن تَولين وَإذاَا أَذَقَُّا تََحْمَة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البل والبحر حتى إذا كنت فِي الْ الفُللكِ وَجََيينَ بِهِم بِرحونطَييبَتِ وَفَرِح بِهَا وَفَرِحُ بِهَا ج أَتائح صِكُ وَج أَهُم النَّوجُ بِ كلُل وَظَُّ أَهُم أحق بِهِمْ دعَو اللهَّه وَصين لَهُ الدّينَ لإِن أَن جَتَن دعو اللهَّه مُخلقلَ لَهُذّين لإِ جَتَنا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 إنما غذر الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَسَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا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 فَأَنَّ نَوَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُمْ مِنَ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ كَتَبَ كُلُّ نَفْسٍ ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرجقكم من السماء والأرض أم من يبلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَمي يُقرج الْ الحََّ مِن المَييتِ وَيُق المَيتَ مِنَ الحَي وَمَي يُدَبِّرُ الأأَ فسَيَقُونَ الله فَقُل أَفَل تَتَّقون فَذَِكُم اللههُ رَبّكُم الحبق فماذاَا بَعْدَ الْ الحَق إَّ الَّالُ فَأَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ لَفَتَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ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 وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من اتقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَكُنْ عَبْدًا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنتم بريء لمما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يتمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَسَارُفُونَ دخَتَِّين كَزَّدُوا بِق إلَّهِ وَمَا كانَوا متَّدين وَإَّا نُدك بَعبََّين غِدُهُم أَْ نَ تَوفيَّكَ فَإِلَلى مَووجعُهُم أَوْ نَ تَوَفَّيَّكَ فَإِلَلى مَروجعُهُم سَُّ اللههُ شَييدٌ على مَا يَفعلون وَلِكُلِّ أَُّتِ الرسُول فَإذ ي أَرَسُولُهُ قَُ بَيْنَهُ بِالقِسِ وَهُم لا يلَمُون وَيَفُونَ مَتَ هذا الْووعدُ إكُ تُمْ صَادِقين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 قل أَرَأَيْتُمْ إِن إن عَذَابَهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَسُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَعَلَىٰ أَنَّ وَقْدَكُمْ بِهِ تَسْعَرُونَ ثَُّ قِيلَ الذيذلَ وَلَمُون لُوبُ عَلَابَ الْخُلْدِ هلْلتُ جِزَوونَ إِللاا بِماَا كُ تُم تَكْسِبُون وَيَسَّم بِعُونَكَ أَحَقُ هُقُلْئِ وَغَبّ إهُ لَحَبقُ وَمَا أَتُم بِموجِزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وَأَدَ اللَّه حَبّ وَ أَكسَدَهُم لا يَعلممون هوو يح وَيميتُ وَ إلَيْهِ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ أَذِنَ لَكُمْ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 وَمَا وَُّ الذيينَ يَترونَ على اللهَّه كَذِبَ يَوْمَ الْ القِيامَ إِ اللهَّهَ لَذُ فَبلٍ عَّا سِ وَلَ أَكسَرَهُ لا يَشكرون وَماَا تَك فِي شَأْنُ وَماَا تَتْلُ مِنهُ مِن قُرآالُ وَلَا تَعمللونَ مِن عملٍ إِللاا كُ عَلَيكُم شهُودَ وَلَا تَعملونَ مِن عملٍ إِللاا كُ عَلَكُم شُهُودًا إفتُ فِي بُونَ فيِي وَماَا يَعْزُب عَ رَبِّكَ مِن مِ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 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتبكيني بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثَُّ لاَا يَكُ أَمكُمْ عَلَيكُ وََّ تَثَُّ بُم إلَ يَ وَلااتُون فَإ تَوََّتُم فَمَا سَأللتُكُم مِن أَجٍ إن أَجررِيهَ إِلنا عَلَى الله وَأمِرتُ أَنْ أَكُونَ منِ المُسلِمين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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذٰلِكَ نَطْبَعُ على قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ثُمَّ أَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهَارُوْنَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْ قَوْمًا مجرمين.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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم المؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم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 وَاجْعَلُونَا لِلَّذِينَ تُقْبَلُ صَلَوَاتُهُمْ قِبْلَةً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عن سبيلك ربنا اطمس على أبوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وَوج وَزن ببني إراائ البَحرَ فَأت بَهُ سعون وَوجودهُ بَي حتى إذَا أَدِ رَكَهُ الْ الغَرَكُ قَالَأَمَ تُأَن النَّهُول إلَه إَّ النَّبِي آمَنَتْ بِهبًا م إرائِل قَالَأَمَ تُ أَنَّهُ ل إه إَّ النَّبِي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 من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الضيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضل فلا كاشف له إلا هو وَإِرْدِكَ مَخِيرٌ فَلَا رادٌّ بِنِعْمَتِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَخَشْيَةٌ تَخْشَوْنَهَا إِلَّا أَنْ تُحْسِنُوا فِي